الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عيما اليقين لترن الجحيم ثم لترونها عينا اليقين لا تسألن يومئذ عن